وحج البيت وصوم رمضان الحديث رواه الامام البخاري ومسلم هذا هو الحديث الثالث من احاديث جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا الحديث اتصر فيه بيان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على دعائم الإسلام وعلى أركان الإسلام وعلى الأفعال التي هي شعار للإسلام يعرف الناس المسلمين من خلالها وإذا وجد المسلمون في مكان تعين أن تظهر هذه الأشياء او هذه الاركان على انها شعار الاسلام ووجوده واولها الشهادتان فهما باب الاسلام منهما يدخل المسلم في الاسلام ومن خلالهما يصير الانسان مسلما حكما واذا واحد منهما بطل اسلام المرء ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكتب الى الملوك والى اساطين الدول في عالمهم حيصر ملك الروم والمقوقس ملك مصر وكسراء ملك فارس كان يكتب إليهم أن يسلموا بأن يقولوا لا إله إلا الله وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى هذا الحديث بدأ بذكر الشهادتين وأهل العلم على أن الشهادتين هما مفتاح الإسلام وأن الله تعالى لم يكلف العباد بشيء قبل الشهادتين لابد أن ينطق بالشهادتين وأما ما يذكره بعض المتكلمين من أنه يجب على الإنسان قبل الشهادتين شيء كالنظر أو التفكر أو القصد إلى النظر أو غير ذلك مما يجعلونه كمقدمات كل هذا ليس بواجب وإنما الواجب ان ينطق الانسان بالشهادتين يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما الشهادتان اللتان يطلب من العبد ان يبدا بهما امر دينه واي اخلال بالشهادتين يعتبر إخلال بالإسلام والله تعالى لا يقبل من الناس بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين وهو في الآخرة من الفاسقين والله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون والاسلام يتحقق بهذه الاركان الخمس والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها كاسس للبنيان قال بني الاسلام على خمس يعني على خمس دعائم وعلى خمسه اركان اولها ان يشهد ان لا اله الا الله معنى أنه يقر ويعترف ويصدق بقلبه ويقر بلسانه أن لا إله يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وأنه لا أحد يستحق الطاعة والعبادة إلا الله لأنه جل وعلا إنما خلق الناس لعبادتهم كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن يشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذه الشهادة تنفي أن يقر الإنسان برسول سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم نحن مطلوب منا أن نؤمن برسل الله على سبيل الإجمال وأن الله جل وعلا بعثهم وأرسلهم لكنهم أرسلوا لرسلهم وأنهم أمروا بأنه إذا ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه كما قال جل وعلا وإذ أخذ الله مذاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد وأما الركن الثاني من أركان الإسلام هو أداء الصلاة فإن الله تعالى فرضها على العباد خمس صلوات في كل يوم وليله وإن شان الصلاة العظيم وإن الله تعالى فرضها على العباد يؤدونها بكل الاحوال لم يسقطها عنهم الا اذا فقدوا العقله واما قبل ذلك فلا لا بد وان يؤديها الانسان ان كان صحيحا او كان مريضا وان كان مقيما او كان مسافرا وان كان في حرب او كان في سلم كل هذه أمور يتعين عليه أن يؤدي فيها الصلاة وقد فصل الله سبحانه وتعالى أمر الصلاة وأداء الصلاة في الحرب وفي السلم وفي السفر وفي الحضر ونص على ذلك في كتابه العزيز وبيّن أن الصلاة مكتوبة على المؤمنين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي معينا محددا والنبي صلى الله عليه وسلم بين امرها واهل العلم على اتفاق بان هذه الصلوات الخمس فريضة على كل مسلم ومسلمه بل انه ما من فرض اوجبه الله تعالى على الناس قبل التكليف من الا الصلاة فان الله اوجبها على الطفل اذا بلغ عشر سنين بل اوجبها عليه اذا بلغ سبع سنين مروا اولادكم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر، اي فان بلغ عشر سنوات تعير عليه ان يؤدي الصلوات وانه لا ينبغي للوالدين ان يقصروا في. حمله على الصلاة بل إن الشارع سوغ للأبوين أن يضرب الولد إذا قصر في الصلاة مما يدل على أنها واجبة عليه وإن لم يبلغ وإن لم يكن قد بلغ الحلمة فالصلاة, فالصلاة واجبة والصلاة فريضة لا يجوز لإنسان أن يتركها مهما كانت الأسفال بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أن ترك الصلاة يخرج من الملة أن ترك الصلاة يخرج من الملة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفى واستدلوا أيضا بما ورد أنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ترك شيء من أركان الإسلام كفر إلا الصلاة ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أشار في كتابه إلى ذلك بقوله عندما يتعرض أهل النار للسؤال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين فأول ذنب اعترفوا به واقروا به أنهم لم يكونوا يصلون لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوبي فهذا العذر الذي أظهروه وهذا الذنب الذي أبرزوه دليل على أنه واجب وركن وأن تركه يخرج الإنسان من الملة كذلك استدل من قال بفرضية الصلاة وأن تركها كفر قال الله تعالى في حق أهل الردة وفي حق أهل الكفر فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فنص على الصلاة ونص على الزكاة وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر تستوجب دخول النار وأنها ذنب عظيم وأنه لا ينبغي لأحد أن يستخفى بهذا الذنب وإن لم يخرجوا تارك الصلاة تهاونا عن الملة مع أنهم متفقون ومجمعون على أن من أنكر وجوب الصلاة يخرج عن الملة يكون كافرا أما من تركها تهاونا فذاب كثير من أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهو وكذلك الإمام بن حزم وغيرهم من علماء الحديث إلى أن من تركها تهاونا يكفر لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يخرج عن الملة وإن كان ارتكب إثما يستوجب دخول النار. وأثر هذا الخلاف يعني ما نشأ عن هذا الخلاف هل يكفر او لا يكفر الذين قالوا بانه لا يكفر يقولون فان تاب ورجع لاداء الصلاة يجب عليه ان يقضي ما فاته يجب عليه ان يقضي ما فاته لان التهاون في الصلاة ادى إلى أن تبقى في ذمته ولذلك لا يتخلص منها إلا بقضائها والذين قالوا بكفره وخروجه عن الملة قالوا ما دام قد كفر لا يلزمه القضاء و يعتبر مثله مثل الكفاع وبتوبته يتعين عليه ان يؤدي الصلاة. وذهب بعض اهل العلم الى ان من تهاون في ترك الصلاة فعليه ان يبادر الى التوبة وان يكسر من النوافل وان يكسر من فعل الخير عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يسابح والذي يظهر لي والله أعلم أن من تهاون في ترك الصلوات كانت الصلوات في ذمته فعليه أن يبادر إن يسر له أن يبادر بالقضاء فإنه أحوط وأن يكثر من النوافل وأن يكثر من فعل الخير عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يسامح. وأما ترك الزكاة فذهب بعض أهل العلم كالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى أن ترك الزكاة يخرج من الملة وان تارك الصلاه الزكاه كافر وهذا مذهب الامام او مذهب الصحابي الجليل ابو بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان من بين المرتدين من اقر بالصلاه ولكنه انكر الزكاه وقال لا نعطي الزكاة الا للنبي عليه الصلاة والسلام لان الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقات طهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكر الله ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم احد مقامه مع ان العلم على ان الامام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه وفي زمنه كان يبعث بالجبات يجمعون الزكاة إذن فقد كان ينيب غيره في جمع الزكاة يكلفهم بالذهاب إلى المسلمين وجمع الزكاة منهم كما جاء في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فانهم اطاعوا لك بذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا لك بذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه فهذا البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم والجبات الذين بعثهم ليجمعوا الزكاة هم يقومون مقامه وينوبون عنه وهو من أظهر الأدلة على أن الزكاة ممتدة في العمل في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وأهل العلم على أن من جحد الزكاة يعني أنكر وجوبها وقال ليست بواجبة فهذا يكفر بالإجماع ويخرج عن الملة ويقاتل كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذ قاتل مانع الزكاة ولما كلمه الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك ومن هؤلاء عمر رضي الله تعالى عنه قال ما داموا يقولون لا إله إلا الله يكفي قال لا والله لو, لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله لكن من تركها تهاون فمن تركها تهاون عرفنا مذهبا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان من تركها وان كانت تهاونا فانه يكفر والذي عليه اهل العلم وجمهورهم انه يعتبر مرتكب كبيرا يتعين على الامام ان يلزمه بدفعها فان تردد اخذها من ماله بالقوة اخذها من ماله وهل يأخذ زيادة عليها او لا كما جاء في الحديث ان من منع الزكاة فان اخذوها وشطر ماله فهذا ايضا محل خلاف بين اهل العلم لكن تارك الزكاة يعد فاسقا ويعد مرتكبا لكبيره مستوجب للوعيد الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم به بان من ترك الزكاة يأتي يوم القيامة ويحول ماله الذي جاء به ان كان من بهيمة الانعام فتأتي على اكمل ما كانت عليه في الدنيا تطعه ان كانت جمالا باخفافها وان كانت بقرا بحوافرها وان كانت غنما باظلافها إلى أن يقضي الله جل وعلا بين العباد وأما إذا كان أماله من النقدين الذهب والفضة فإنه يحمى عليها يحمى عليها في نار جهنم ثم تقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كما أخبر بذلك الرب سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكمسون وهكذا من ترك الصيام فإن من أنكر وجوبه يكفر ومن تركه تهاونا فإنه يستوجب الوعيدة والعذاب وهكذا بالنسبة للحج فإن الجمهور على أن من ترك الحج وجحد وجوبه أو استنقصه أو طعن في أدائه فإنه يكفر كما يقول بعضهم إن هذا الحج ما هو إلا من الآثار من آثار الوثنية ومن آثار الجاهلية من قال هذا يكفر وكذلك من أنكر وجوبه فإنه يكفر أما من تركه تهاونا فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنهما حكم بكفر من يترك الحج فإن عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أكتب إلى الولاد بأن ينظروا إلى من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهكذا بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج آه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا والمؤلف يعني ابن رجب رحمه الله عني في بيانه في هذا في الب... عني في بعض المسائل في هذا الحديث ومن ابرزها مساله الاسلام والايمان والتي كان قد تناول كثيرا منها في الدرس او في شرح الحديث الماضي كما عني ببيان حكم من ترك هذه الألكان الأربعة ما عدا, ما عدا الشهادتين من الصلاة والزكاة والحج والصوم ما حكمه هل يكفر بالترك أو لا كل ذلك سيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث فأول ما بدأ بالكلام على طرقه قال هذا الحديث يعني حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أو خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية متفق عليها قال وخرجه مسلم من طريقين أخرين او اخرين عن ابن عمر فيكون من مفردات مسلمين وكلاء الطرق صحيحة قال وله طرق اخرى عنه يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقد روى هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي يعني شاهدا لحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج حديثه يعني حديث جرير بن عبد الله البجلي الإمام أحمد يعني في مسنده قال وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام وعرفنا في ذلك الحديث أن المراد بالإسلام الأعمال الظاهرة وأن المراد بالإيمان الأعمال الباطنة وأن الإسلام يتناول ما يتعلق بشعائر الدين كالصلاة والزكاة وأنه لا يمكن أن يوجد إسلام بدون إيمان كما أنه لا يمكن أن يوجد إيمان بدون إسلام بل إن الإسلام يستلزم الإيمان وإن الإيمان يقتضي الإسلام ولهذا الله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا الفرق الأعراب يوم أن نطقوا بالشهادتين وأدوا الأعمال الظاهرة ادعوا الإيمان فقال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مع أنه جل وعلا وصف عباده الصالحين تارة بالإيمان وتارة بالإسلام كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني كمال التقوى وكمال التقوى إنما هي أعلى درجات الإيمان ثم قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي بمعنى مؤمن فالإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فأشار إلى الفوارق بين الإيمان والإسلام في حالة جمع الكلمتين قال والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس يعني الدعائم فهي كالاركان والدعائم لبنيانه قال وقد خرجه اي وقد خرج هذا الحديث الامام محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة ولفظه بني الاسلام على خمس دعائم فذكره يعني ذكر بقية الحديث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 وهو قائم لا ينتقد بنقض ذلك يعني النقص بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال يعني باتفاق وكذلك يزول بفقد الشهادتين أن ينتقد الإسلام لأن الشهادتين هي أعظم الدعائم. فالإسلام يزول يعني فنقضها أو فالإسلام يزول بزوالها وينتقض بانتقاضها وما عداها قد تكون من الدعائم المكملة ينقص الإسلام بنقصها لكنه لا ينتقض بزوالها وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وقد عرفنا الخلاف الذي نقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بالصلاة قال فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين قال والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا ومعنى تعليقا يعني أوردها وقد حذف سندها أو جزءا من سندها لأن الحديث المعلق كما مر بنا هو ما حذف من أول السند راو أو أكثر والإمام البخاري رحمه الله ألف كتابه الصحيح واعتبر الأحاديث الأساسية في هذا الكتاب ما ساقها بأسانيدها وأحيانا يعلق بعض الأحاديث وتعليقها له أسباب كثيرة عنده من أظهرها أن الحديث يرويه مرة مسندا ولا يجد له مخرجا آخر فيورده معلقا لأنه لا يرغب في أن يكرر الحديث الواحد بالسند الواحد وتارة يكون الحديث مستوفي الشروط يعني صحيحا الا ان صحته دون شروط الامام البخاري لان الامام البخاري اشترط شروط من اظهرها لا بد ان يثبت عنده لقاء الشيخين لقاء الشيخ والتلميذ وان يجمعهما مجلس واحد فقد يروى الحديث بالعنعنة ولا يوجد ما يدل على أنهم التقيا، فهذا يعد إخلالا بشرط الإمام البخاري، فإذا جاء الحديث بهذا بهذا المنهج وبهذا الأسلوب يسوقه معلقا ليدلل بأنه يصلح للاحتجاج وإن كان دون شرطه، وله يعني أسباب أخرى لكن هذه من أظहارها. ولهذا قال هنا وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا قال بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله ومعنى الإيمان بالله ورسوله يعني أن تشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله أن تؤمن بالشهادتين أن يصدق قلبك بهما وأن يقر لسانك بهما وأن يظهر على افعالك قال وذكر بقية الحديث يعني الصلاة والزكاة والحج قال وفي رواية لمسلم على خمس يعني بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله وفي رواية له على أن يعبد الله ويغفر بما دونه وكلها تؤدي معنا واحدا يعني الاعتراف والنطق والايمان بالشهادة قال وبهذا يعلم ان الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم داخل في ضمن الاسلام لان الايمان والاسلام كما قلنا يعني شيء واحد لفظان مترادفان. يستحيل أن يوجد الايمان بغير اسلام ويستحيل أن يوجد الإسلام بغير إيمان كما سبق تقريره في الحديث الماضي وأما إقام الصلاة قال فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام وعرفنا أن هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب كثير من أهل الحديث قال ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وحمل الامام احمد رحمه الله هذا الحديث على ظاهره والجمهور حملوه على الانكار يعني بين ان يكون الانسان مسلما او كافرا ان ينكر وجوب الصلاة فمَن أنكر وجوبها قد كفر وهذا أمر متفق عليه لكنه لو تركها تهاون هذا هو محل الخلاف فالجمهور على أنه لا يكفر ولا يخرج عن الملة وإن كان قد ارتكب من أعظم الكبائر قال ورؤيا مثله من حديث بريدة يا ابن الحصيب رضي الله عنه ومن حديث ثوبان ومن حديث أنس فهؤلاء كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين بين الكفر بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة قال وخرج محمد بن نصر المروزي ومحمد بن نصر المروزي رحمه الله من كبار علماء الأمة ومن أقران الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب خاص في الصلاة وفي فرضية الصلاة وهو ممن ذهب إلى أن من ترك الصلاة يكفر قال وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبالة بن الصامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة فقد خرج من الملة وهذا الحديث علق عليه المحقق بقوله اخرجه في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال ورواه لا في كتابه اصول الاعتقاد لكن يقول اسناده ضعيف وله شاهد من حديث أميمة عند محمد بن نصر المروزي وله شاهد آخر عن أم أيمنة عند الإمام أحمد هذا الحديث لا نص في أن ترك الصلاة تعمدا سواء كان جحودا أو كان تهاونا يخرج صاحبه من الملة إلا أن الحديث كما رأينا فيه ضعف لا يسترد العلماء اليه قال وفي حديث معاذ يعني ابن جبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة قال فجعل الصلاة كعمود الفسطاط يعني الخيمة الذي لا لا يقوم الفصّ ولا يثبت إلا به قال ولو سقط العمود لسقط الفصّ الفصّطاط ولم يثبت يعني الفصّطاط بدونه أي بدون العمود فهذا الحديث فيه تمثيل لأهمية الصلاة وأنها بمذابة العمد بمثابة العمود متى سقط, سقط سقط الإسلام وهو من الادله التي تدل بها من قال بأن ترك الصلاة يخرج من الملة قال وقال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وعمر إنما قال هذا متى قاله وهو يحتضر قاله لما طعر رضي الله تعالى عنه وحمل إلى بيته وما كان قد صلى ولما غشيته غيبا ذكروه بالصلاة قال أجل فانه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال وقال سعد يعني ابن أبي, ابن أبي وقاص رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه من تركها فقد كفر وهذا القول مطلق يحمل على ان من تركها عمدا كما ذهب الى ذلك الجمهور او ان من تركها تهاونا كما ذهب الى ذلك اهل الحديث قال وقال عبد الله بن شقيق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة فهو من أدلة من قال بكفر من ترك الصلاة وقال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف, لا يختلف فيه قال وذهب إلى هذا القول يعني الحكم بكفر من ترك الصلاة جماعه من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك واحمد يعني ابن حنبل وابن المبارك هو عبد الله ابن ابن المبارك احد لائما الفقهاء وهو قول الامام احمد وكذلك قول اسحاق يعني ابن راهويا قرين الإمام أحمد ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد من أن ترك الصلاة كفر قال وحقى إسحاق يعد النراهوية عليه إجماع أهل العلم وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه الذي عرفنا اسمه تعظيم قدر الصلاة قال هو قول جمهور أهل الحديث أن ترك الصلاة كفر قال وذهب الطائفة منهم الى ان من ترك شيئا من اركان الاسلام الخمسة عمدا انه كافر بذلك وروي ذلك عن سعيد بن جبير من علماء التابعين ونافع يعني مولى عبد الله بن عمر من فقهاء التابعين والحكم وهو رواية عن احمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية قال وخرجت دار قطني أي في كتابه السنن وغوره يعني من أهل العلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام يعني سأله رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بري الإسلام على خمس وذكر الحج فقال رجل له ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لكن المراد به كفرا دون كفر والمراد به الكفر الأصغر ولهذا قال فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه إذ لو كان كفره مخرجا من الملة لحل دمه أما ما دام لم يخرج من الملة فدمه محرم قال وتجده كثير المال فلا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه قال ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرا يعني من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا يعني لم يتردد فيه وقال من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله ولم يذكر ما بعده يعني فيما يتعلق بالحج وفيما يتعلق بالزكاة قال وقد روى وقد روى عن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية على من لم يحج. يعني انه قال لقد هممت ان اكتب الى اهل الامصار ان انظروا من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهذا محمول على المبالغة من عمر رضي الله تعالى عندما يرى ان ترك هذه الافعال على سبيل التهاون لا يخرج من الملة وقال ليس بمسلمين وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان تارك الزكاة ليس بمسلم قال وعن احمد رواية ان ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج قال وقال ابن عيينة يعني من علماء الأنصار المرجئه سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزله ركوب المحارم وليس وليس سواء لان ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصيه وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر يعني هذا ما ذهب إليه الإمام سفيان بن عيينة يفرق بين ارتكاب المحارم يعني الوقوع في الذنوب وبين ترك الواجبات فهو يرى ترك الواجبات من الكفر ويرى ارتكاب المحارم كالزنا والسرقة أنها من الآثام والذنوب فالأولى تخرج من الملة والثانية لا تخرج قال وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كهوى كفر قال وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا بنعة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه يعني فحكمنا بكفرهم لأنهم تركوا واجبا معلوما وأما قوله وبيان ذلك في أمر إبليس يعني أن الله أمره بالسجود أن الله أمره بالسجود فلم يسجد فطرده الله من رحمته أي حكم بكفره قال وقد استدل أحمد وإسحاق يعني ومن كان معهما على ترك على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم وترك السجود لله اعظم قال وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ويبكي ويقول يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي الناع يعني ان هذا الحديث من الادلة او من القرائم التي تدل على انه ترك الصلاة كفر قال واعلم ان هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض وقد روى أنه لا يقبل بعضها بدون بعض كما في مسهل الإمام أحمد لكن علق عليه المصنف بقوله وإسناده مرسل كما قال المصنف وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى بثلاث منهن يعني منهن لم يغنين عنه شيئا حتى ياتي بهن جميعا ما هي هذه الثلاث أو الأربع الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال وهذا مرسل وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وروي عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وامان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار وبالحياة او والحياة بعد الموت هذه واحدة فادرج اركان الايمان ضمن الشهادتين قال والصلوات الخمس. وهذا الثاني عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة وهذا هو الثالث طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمداً لم يقبل الله منه الايمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الاربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجة ولم يحج عنه بعض اهله لم يقبل الله منه الاربع التي قبلها او التي قبلها لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها يعني الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. قال ذكره ابن أبي حاتم أي أورد هذا الحديث في كتابه العلل وقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني يعني ليس مرفوعا ولا موقفا على الصحابة فهو ضرب من ضروب الاجتهاد قلت الظاهر انه من تفسيره لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي مر بنا او هو حديث الباب بني الاسلام على خمس قال واعطاء من جلة علماء الشام يعني من افضلهم واعظمهم وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من لم يذ من لم يزكي فلا صلاه له من لم يزكي فلا صلاة له هذا كلام ابن مسعود لكن الامام ابن رجب حمله لا على نفي اصل الفعل وانما على نفي قبوله لا على نفي الصحة وانما على نفي القبول قال ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه وإنما يراد بذلك انتفاع الرضا به ومدح عامله والسناب ذلك عليه في الملأ الاعلى والمباهات به للملائكه يعني لا يكون عمله كاملا فمن قام بهذه الاركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك وإذا كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه قال لم يحصل له ذلك وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته وقد يساب عليه أيضا وهذا القول منه رحمه الله فيه ميل إلى رأي الجمهور من أن ترك واحدة من هذه لا يخرج عن الملة باستثناء الشهادتين ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما لكنه مطالب بأداء الصلاة لا يحمله هذا على تركها وقال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعون يوم. اربعين يوما الحديث الذي جاء في هذا من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد اما من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعون يوم وقال ايما عبد ابق عن مواليه او من مواليه يعني فر لم تقبل له صلاة لكن هذا لا يسقط عنه أداءها بل يتعين عليه أن يؤديها فهي إذا أدها أجزأته ولا يلزمه أن يعيدها لأنها لم تقبل قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني حديث الباب يستدل به على أن الاسم إذا يشمل أشياء متعددة